بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زالت قراءتنا حول تعليقات الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على كتابه الأصول من علم الاصول نعم صفحة دولة الشيء الضغط على السيد محمد في على محصول العام في ده 10 طيب نوعي, نوعي قال الخاص اللغ على محصور المشخص نوادي تخرج القولين على محصور مم. طيب ماشي قبل التخرج نوادي على محصور إذا في هذا فصل قوله على محصور يعني جمس ويعني فصل تعريفات هكذا لها مفترضات ولها ما يخرج منها وما يدخل فيها حيث تقع على وجه التعيين والمصطلحات عند العلماء تم يجيء يعرفه في من يعرف بالحد والماهيه مثل مثلا تعريف الواجب نقول مثلا الواجب ما خاطب به الشارع المكلفين على وجه الحكم والالزام هذا تعريف بالحكم بما الواجب من خاطر الشرع المكلفين على وجه الحكم والالزام يخرج بهذا ما أمر به الشارع على غير الحكم والالزام اللي هو ويخرج بهذا ما نهى عنه الشارع اللي هو المتحرم المكروه، فلما نقول الواجب ما أمر به الشارع على وجه الحكم والالزام ذا ماهيه الواجب بالضبط ما أمر يخرج ما نهى يبقى المتحرم المكروه. على وجه الحكم والالزام يخرج المستحب يخرج المباح لأنه ما به أمر ولا نهى يبقى انفرض عندي الواجب بهذا التعريف ده نسميه حد سميه اصل لكن لما اجي مثلا اعرف بالاصل وهذا ايضا اصطلاح جرى عليه بعض العلماء بعض العلماء ما يعرفش بالحد يعرف بالأثر زي ما انت مثلا بتقرا للامام الجويني رحمه الله تعالى في تعريف مثلا الواجب قال ما يثاب فاعله في الواجب ما يساب فاعله ويعاقب طريقه هذا تعريف الجواب. طيب بغض النظر عن الانتقاد حتى في الأثر، لو ما يساب فاعله أمثالا ويستحق طريقه العقاب لكن هنا عرف بالأثر ولا بالحد؟ بالأثر وهو اللي هو الحكم. فالواجب حكمه يساب فاعله أمثالا ويستحق طريقه إليه نعم. فعندنا هنا الخاص والعام قال في الخاص هو لفظ الدال على محصور بشخص او عدد لفظ الدال على محصور طب ايه باب قبله بالعالم يشترك هو العالم في شيء ده بنسميه اليه الجنس ويختلف عن العام في شيء وهذا نسميه الفقر ايه الجنس كلمة اللفظ لما ما جا جاء عرف العام هقول برضه هو اللفظ ضد داد. ولما و لما عرف الخاص بقوله هو اللفظ ضد داد. يبقى كل من العام والخاص اشترك في اللفظ في الجنس لكن اختلف العام عن عن الخاص؟ في تعريف الخاص على محصور والعام لا على عام فما عام شيئين في ايضا فهذا هو العام يبقى الفرق بين الفصل والجنس ان الجنس محل الاتفاق بين التعريف هذا وتعريف هذا والفصل هو الحد اللي فيه يحصل الفرق بين هذا وبين ايه وبين ده يعني دي من مفترضات التعريف محتضرات الايه محترزات التعريف محترزات التعريف نعم. هذا التخصيص غير الخاص. أن تخصص تخصيص هذا التخصيص إخراج بعض الأفراد اللي تخصص العام. تخص الحكم بيف فلان تخص الحكم بالحل فلان تخص الحكم بكذا يبقى ده بعض افراد الايه تخصيص بعض افراد العام يبقى القاف الله بودال على محصور اما بعدد اما بشخص اما بكده اللي هو ها؟ اخراج بعض افراض الايه نعم على <تصفيق> قوله قوله في في قوله في وقوله المستقيم لوالدان كن صلوات وتحريم تقول صلوات الله على الاعصار صلوات الله وتقول النبي بالاعصار وذكر قولهم القادمه الله لا اعراض عن، ولا تقول اسم بعض اشراح عن، بل نقول و انتبهوا بهذه النقطه تقرا بعض اطفال ولا و لا نقول ذكر اطفال عام و بينهما الفرج فلو قلنا من ننسى فرجا فليتوضا هذا عام و قلنا من ننسى فرجه فليتوضا فهذا خاصه تمام سؤال لكن هذا يقتضي التخصيص الجواب احسن لا يقول التخصيص لاننا لم نخرجه فهو تحتوي في المنطقة. وهذا هو راي مجموع العلمان كما قال الشخصي في نفسه وهذا صحيح فهنا نحن الاشخاص قد نحجره أيضا حكم عليه ولو قلنا حاكم على الصلوات هذا حل ولو قلنا وحاكم على صلاه العصر فهذا صالح ولكن هل هذا تخصيص لا ليس لتخصيص لأني أقوم لصلاة العصر المقصودة، لئن لذي نصرو علينا رغبتي لشأنها أو ذبياني الالتزام به. يبقى هذا ذكر صدق عام، مش إخراج بعض أفراد العالم. حافظ على الصلاوات، حافظ على صلاة العصر. يبقى نذكر بعض بعض. هل هذا دل على تقصير؟ مجرد الذكر، لا، مجرد الذكر يعني العناية. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى مش معناه بقى ان الصلاة اللي ما تحفظش عليه ده لا يعني التحصيص لكن حافظ على الصلاة لا في يما ثلاث عصر ده تسميه بقى اخراج ولا نسميه ذكر نسميه ذكر نسميه ايه الذكر ده لكل علة بيان شرف بيان اهمية بيان كب لكن لما نيجي على التخصيص نقول التخصيص هو إخراج بعض افراد العام في فرق بينه نقول إن إخراج بعض الأفراض أفراض العام نقول ذكر بعض الأفراض فالذكر لا يدل على تخصيص. الذكر لا يدل على التفضيل على بيان الشرف على كذا نعم <تصفيق> وقال حافظ على صلاه العصر هل معنى هذا حاصل لا تحافظ على الطوب والمغزى والعشاء والفجر لا اذا, إذا الاجل هو تخصيص فاذا قال فقال من الطلب فهذا عام فاذا قال لا تؤلم فلانا وهو ما قاله فهذا خاص بهذا الطالب وهو تخصيص لاننا من هذا العام العام الحديث وهذا لا ده مثال يبين بقى التخصوص وقال اكرم الطلاب ثم يقول لا تكرم محمد وده من الطلاب فما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام لن نكرم جميع الطلاب الا محمد يبقى احنا خصصنا محمد الان بعدم الايه الإتران. لكن اكرم الطلاب اكرم محمدا ومن الطلاب هذا ليس منطق ذكر وذا نحن رجحنا به من سابق اللي هو روايه التحريك او الاشاره بالاصبع بين السجدتين انه قد ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في التشاور وورد انه كان يشوف في, في الصلاه فهل نقول التحريك يكون في التشهد ولا يكون في عموم الصلاة في كل جلسة من جلسات بها حوالك في التشهود ولا في غير التشهود. لو فهمت القاعدة ديك حل لك الاشكال في الصلاة التشهد، هل التشهود الآن ذكر بحكم يعارض الصلاة أو هي داخلة في الصلاة؟ فتشهدوا من الفلات. يبقى هذا اسم ذكر افراد العام مش تخصيص اسم ذكر يبقى اشر تصفلات لا فيما في التشهد. فاذا ذكر بعض الافراد أفراد العام، بحكم لا يخالف هذا العام يبقى نقول به ولا نقول بانه يدخل في التخصيص الفرق بينيديك يعني اجل في التشهد اجل في الصلاه زي حافظ على الصلوات الخمسه حافظ على صلاه العطر الجواز ان اخرجت صلاه العطر هنا اخرج هنا الاشاره بين السجلتين لما ينتبهوا لهذه الارقام ولهذا علم أصول صدق فيزيدوني حنيه نفهم به مراد الله ومراد رسوله من النصوص وعلم المصطلح نعرف به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما علمان جليلان علم المصطلح وعلم الاصول لان علم المصطلح به نعرف ما ثبت مما لم يثبت عن رسولنا عبد الله على بصيرة بما ثبت وعلم الاصول نفقه به ونعرف به مراد الله ومراد رسوله من النصوص وبهذا يجتمع عندنا الصحة والفعل صحة الثبوت ثبوت والرسوخ في الفعل نعم نعم قوله والمخصص بكثل الصاد ايه بالصفحة قوله والمخصص نعم قوله والمخصص بكثل الصاد اجرازا من المخصص بكثل الصاد وقوله بعد حسيني الله هو المقصد لعل الذي صار حديثا وهو الشارع والرب على الذين ذلوا حفلا بفاسد. إذا لمت المقصد على معين، على الشارع هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. إن ورد فاسد في القرآن، المقصد هو الله سبحانه وتعالى، وإن ورد فاسد نبي، المقصد هو رسول صلى الله عليه وسلم. وقول اشرحنا ليش الله محكم وتعالى وايش موصولنا في معين عليه غلبنا فكل انما مشجع وقوله وعلق على الذرير الذي حطم به فينا فنقول هذا هذا ان تعالى اذا يعني هذا الذرير على الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ثقت السماء العشر هذا عام في النوع والمثار ويثمر كل شيء وعلى حيه قاطم كان وقولهم يعني عام في النوع والمثار يعني ايه فيما ثقت السماء العشر يعني عام في وكل ما خرج من الأرض، نعم. وقوله: ليس من, صدقة. من ولا شيء هذا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مدونة خمسة أو صدق، فاللي يقبل باء إنه يوسق هذا الذي فيه الإِذْكَاء وهذا يكون في الحب ويكون في الثمر. انما مثل واحد زارع قصب ما يقار خمسة اوست ولا مثل زارع قطن لا يقار خمسة اوست فهذا الدليل خصص العموم فيما سقط السماء لان لو اخذنا بالعموم فيما سقط السماء يبقى كل الخارج من الارض ايه هنطلع قطن بنجر خضروات فواكه حب فما لا نخرج الزكاة لكن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أو صق يبدأ خصص خصص الخارج من الأرض بما يقبل أن يكون أن هذا الذي يقبل وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأخذ في الخضروات ولن يأخذ في الفواكه صبقة فدل هذا على انه فيما ثقت السماء هذا عام مخصوص بالحب والثمر بديوكال ويدخل ويصدق أنه الله عليه وسلم ليس فيما يؤمن فنسدق قوله بما ثقت السماء العشر وصار المخصص يطلق على الشارع وعلى لقول تعالى كذا ولا تألفون لقوله بالظاهر وعليه كذا ويقال إن هذا قصة لقوله تعالى أو لقوله بالظاهر وعليه كذا فيقول مقصده والله رسوله نعم وهذه فإذا تزمون فئات الأصول الإنسان بيألف دي ما فيها مراد الله مراد رسوله لأن قاعدة عندنا يا إخوان قاعدة مهمة عندنا اللي, اللي هي قاعدة يعني محكم هي انه لا يمكن يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا يمكن يتعارض القرآن بعضهم مع بعض ولا يمكن يتعارض السنة الصحيحة مع القرآن شوف دي قاعده دي قعدة املأ بها قلبك ولا يكون عندك شك فيه استحيل ابدا يتعارض نصان صحيحان عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم ويبقى العمل بهما لكن إذا تعارض النصان والنصان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد بالتنظر إلى قاعدة من قواعد الترجيح حتما هتجد إما هذا ناسخ وهذا منسوخ إما هذا عام وهذا خاص إما هذا مطلق وهذا يقيده لازم لكن يقضى النصان الظاهران الصحيحان على هذا التعارض ونقول الأم تعمل بأيه ما شاءت لا طبعا من أجل هذا احتاج العلماء إلى آه هذه آه آه نص العلم عن هذه العلوم ولكن نفهم بها قواعد الترجيح ونفهمه لو ما عرفنا خاصا ولا عاما ولا عرفنا مطلقا ومقيدا إزاي نتكلم في الشر. عشان كذا مسألة إننا مثلا ولا نش أدرك الأصول والله أنا مش أدرس أدرس المصطلح والله أنا مش أدرس مش أدر أدرس اللغة خلاص ومن أدر تفتي به يعني أدر تتكلم وتتفتي وتقول على الله بنعم تقول على رسول بنعم مش أدر أدرس بس لكن إذا كن في الشريعة لابد يكون عندك دراية بهذا لابد يكون عندك دراية بهذا لأن نصوص الشريعة لا تفهم إلا بهذه العلوم هي علوم ثانوية لكن هذه العلوم الثانوية بها نفهم مراد الله ومراد رسوله فراصة طالب العلم اللي هو بيتصدر وطالب العلم اللي هو مثلا يعلم أو أو, أو, أو يواجه الناس أو يفتي لابد أن يكون عن درائب هذا وإلى قد يفتي بالمنسوخ وقد يفتي بالعام الذي خصص قد يفتي بالمطلق الذي طويل وليقول الله ده هذا نص من الكتاب ونص من السنة هذا العلم صعب سبحان الله يعني صعب ولهذا ما حقق ائمه العلم ما حققوه من رسوخ إلا شوف راجع تراجبه من كارث العلم صعب ولا سوف الله يا أخوانا لو, لو رجعنا يعني تراجب العلماء فعلا نقول الواجب على كل واحد من فينا أنه يتعلم يلزم بي إنه مصعب مصعب الآن ما لما تقرا بحث للعلماء وتطلع على كلام العلماء مثلا في مقالوا التعليلات وكذا وبيان اوجه الادله انت لا تفهم مرادهم فاهم فضلا ان نتكلم بما تتكلمون به وبلسانهم لهذا العلم يحتاج فعلا الى غزره يعني لما تعجب من علم احمد شوف رحله احمد الاول وشوفه تعجب ولا مش تعجب لما تعجب مثلا من علم الشافعي رحمه الله تعالى وخد بالك الذي قال فيه الامام أحمد رحمه الله تعالى الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان فهذا صار عنهما عوضا هل ممكن ناس تعيش بلا شمس دنيا بلا شمس ولا أبدان بلا عافية يبقى ناس تعيش بلا شافعي ومن يقول الكلام متعصبة الشافعيه ابدا يقول هذا الكلام بهذا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طيب لما شوف الشافعي رحمه الله تعالى وصل إلى هذه المنزله ازاي شوف رحلته لكن احنا نعيش على الأمان واحد ودي يكون الشافعي ولا ودي يكون احمد ولكن فعله فعل وفعل ماذا فعل طالب في الارتداء ولا سعر الصال في ثانية في ذاكي صحيح العائل بتكتبه الواجبات دلوقتي بالخمس ساعات وبيروح دروس يجي ساعتين هده سبع ساعات انت بتذكر سبع ساعات؟ يعني مش محصنه ولا في ذاكي ولا في ذاكي فعل